بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأدنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا